بوك تو تيتم بذيت ثمانية عشر ثمانية عشر فاسترمش <تصفيق> تبية تنظيف المنزل تنظيف المنزل صد اشت اشتوم اليوم هو السبت اليوم هو السبت صوت كميكو اليوم عندنا وقت كافي اليوم عندنا وقت كافي صوت باسترويم شطين اليوم ننظف المنزل اليوم ننظف المنزل ون باستروي بانيل انا انظف الحمام انا انظف الحمام بوري ام لان ماكينن زوجي يغسل السياره زوجي يغسل السياره فمييت لان بيتشيكليتات الاطفال ينظفون الدراجات الاطفال ينظفون الدراجات يجشيا ويت لولت الجده تسقي الزهور الجده تسقي الزهور سميت طسروين دومن الاطفال يرتبون غرفه الاطفال الاطفال يرتبون غرفه الاطفال بوريم باسترون تافولين ايش كريميت زوجي يرتب مكتبه زوجي يرتب مكتبه فوس روبات ن لافاتريتشه انا اضع الغسيل في الغساله انا اضع الغسيل في الغساله فار <تصفيق> روبات انا Anëshurë lëgësilë. Ana anëshurë lëgësilë. Hekorosë robatë. Ana akwi lëmëlëbësë. Ana akwi lëmëlëbësë. Tritarët janë të pista. Al-nawafidhu wasiqa. Al-nawafidhu wasiqa. Dushemija është epistë. الارضيه وسخه الارضيه وسخه ان تين تبالارا الصحون وسخه الصحون وسخه كوش يلاندريت من ينظف النوافذ من ينظف النوافذ كوش امر بلوهوري من ينظف بالمكنسه الكهربائيه من ينظف بالمكنسه الكهربائيه كوشيلان انت من يغسل الصحون من يغسل الصحون